فإذَا نُفِخَ فِي النَّاقُورِ فَبِأَيِّ يَوْمٍ إِذِ الْيَوْمُ الْعَسِيرُ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ رَبِّ نِي وَمَنْ خَلَقْتَ وَحِيدًا وَجَعَلْتَ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدْ وَبَنِينَ شهودا وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَقْمَعُ أَمْ أَزِيدُ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَأَقْتُلُ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّروا ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَطَ ثُمَّ أَبْدَى وَتَكَبَّر فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَر إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوح سل البشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا مبائكة وما جعلنا وما جعلنا عبدهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب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 تذكرة معرضين كأنهم قبر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صففا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل قوا واهل المغفرة